रास्त करेंसी আপনি তাহলে সেখানে পাবেন সত্তর হাজার পার্সেন্ট আর কোন ব্যবসা আপনাকে এর চেয়ে বেশি মুনাফা দিতে পারবে করুন the sensation for humanity oh اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون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 كفار يو على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سننقي في قلوب الذين كفروا بعد بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وماءهم النار وبئس مثوى الظالمين সেমে الله. আল্লাহনি الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم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 ايلتصعدون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم امنا برما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون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 والله عليم بذات الله بذات ན الله དླ ཪསྤ ཀདས དེས དཆེ དསང དེས ཁླ དགག السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله فالسلام الحمد لله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 وَلَإِن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أَوْ قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك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 সাম্যাল হুনি হামিদা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 والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ باث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 ফর্স্ট্র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 মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে পরিবর্তন এবং পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা তারা আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন रात आए। आप पुनो छाड़े चुरान तो महा महा महा अल कुर हिदायत करोस्ट मडार्न बुक किताब किताब मानुषे सब समस्या समाधान मध्य सुनबे विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 دِينًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعو لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فان قربوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخرف اولياء فلا تخافهم فلا تخافهم وخافوا ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا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 ت يمز قَث مِنَ الطب وَماَا كانَ الللهُ يقُحكُم على الغمِ ولكن الله يجت ب م الرُسُ ولكن الله يَجتم مِ الرُسِ من مشاء من فَآمِنوا مَِّان وَرُسُول وَإِن تُؤِن وَدَتَّقوا فَلَُم جر عظيم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 قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد نهوا الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبرك جاءوا ان ذحزها عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع غرور لا في اغوانكم وانفسكم وتسمعون ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرفوا اذًا كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللَّهُ أَكْبَرُ, أكبر. سمع اللَّهُ أَكْبَرُ हज कर खुशी हन সকাল ছটায় বাংলাদেশে কাকে বলে আমলে আমলটা করতে আমলে চলে যা কোরআন এবং দ্বারা প্রমাণিত की? रसुल इमाने की? करा। की भावे के राजी कर आल्ला कमना सतुल कर सामते हम देख আমলে সালে প্রতি রবিবার সন্ধ্যার টাইব আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় आलोचित हो आन, आन, आन, आन शुरोन कुरान भो भावे बुझार जन्म की ज्ञान रखा जरूरी জানতে হলে দেখুন উলমুল কুরান ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে ইস বাংলায়